إن الحمد لله نحمده و نستغييره و بالله تعالى من شروره نفسنا و نسيئات أعمالنا من يهديك الله تعالى فلا من إلا له و من فلا هادي له و أشهد لا إله إن الله وحده و لا شريك له و أشهد أن عبده و رسوله ثم أما بعد فإن أصدق الحديثي فكاد الله تعالى وأحسن الهديه تدي <تصفيق> محمد صلى الله عليه وسلم ويقع الأمور وحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فينا من أسباب وقوع الوهم في كلام معظة العلم ووقوع المخالفة بين كلامهم وبين النصوص الوالدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا سردين السرد الأول هو الجهل بالنص السرد الثاني هو نسيان النص السرد الثالث هو عدم اعتقادي بصحة النص هو عدم اعتقادي بصحة النص أي يعتقد العالم أن هذا النص غير صحيح وأنه غيب ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي يفتي بخلاف النص لأنه لا يره صحيحا عن النبي عليه الصلاة وهذا يظهر من أوسع الأبوال التي يقع فيها باختلاف لأن صحة الحديث يضع فيه مسألة اجتهابية ولهذا يقع فيه كثير من المنازع في هذا الباب وهذا الباب أيضا فيه خلط وفيه خط وصلاب من أسباب المخالفة بين النص وكلام العالم أنه يظن بعض الحديث هذا الحديث وهو أن الميت إذا ما تميته وما حت عليهم مات او رجل عذل في قبره بسبب النياح المعنى ده رابع عمر وابن عمر وابو موسى وعمران اكثر من صحابي من الكبار راوا هذا المعنى عن النبي عليه الصلاه والسلام فلما سمعت عائشه هذا قال قالت لا والله ما قال رسول الله إن الميت يعذب ببكاء أحد ولكنه قال إن لا ليزيده الله عذابا ببكاء أهله والله يقول ولا تزر زرة وزر بذا فعلت عائشة ظنت أن النص غير صحيح فردت مسألة عذاب الميت بالنياح لماذا لا والله ما قال رسول الله إن الميت لا يعذبه بالمكاء أحد يبقى هي ما جهلت النص وما نسيته هي سمعت لكن ظنت أنه ضعيف وأن ابن عمر وهي ما سمعه الذي يدخل الكلام حق فهمه فقالت انكم لا تحدثون عن غير كذبيني ولا تكذبيني ولكن السمع ثم رد هذا الحديث بعض اكابر العلماء فاحنا نغلط مثل هذا الحديث لمسالتين الأولى أن العالم قد يخالف النص لظنه انه ضعيف وهذا واضح من كلام عشاء الثانية أن من رام الهدى فهو في سنة النبي وأن هذه المسألة مدام يتنفتب عليها ثواب وعقاب فلا يمكن أن يدعها النبي عليه الصلاة والسلام إلا وله فيها كلام شاف ألصع بياناً من كلام أي رجل ونبين أن أي فهم عرض به النص هذا فهم ضعيف وإن كان صاحبه كبيراً في العلم لذلك نبين واضح في غاية البيان لهذا يبدأ للمرأة أن يسدل للسنة ولا يسالع بردها ولهذا كان الكبار يرفضون التأويل أيضا عمران بن حصير لما رأى هذا الحديث قيل لهم المجلس عذب مكان حي فقال قاله النبي قالهم النبي يعني أجل قاله النبي فلا تفكلم لا ينبغي للإنسان يعمل العقل في رب النص ما كل كله ولا عالمه وأي رجل رب النص لمعنى ظهر عنده سنتأمن النص والمعنى لترى أيهم أضعى فقيلة ويهم أقوى سبيلة التسليم للنص أم تعظيم العلماء ومتابعتهم وسوف يكون البحث على هذا السنة إن شاء الله تعالى نأتي ببعض الآيات القرآنية والأحاديث النبويات لنبين أن العلماء هكذا اختلفوا وأننا لو نظرنا إلى السنة لو وجدناها قد رفعت الاختلاق رفعاً ميلاً ليس لأحد معها كلام ولكن في ذلك البكاء على الميت لا بأس ذات ولن تحذمه النص بل قال المريّ عليه الصلاة والسلام إن الله لا يؤاخذ بدمع العين وأما فعله فتثبت بكاؤه على رثمانة مضعون وعلى ابنه إبراهيم وعلى ابن ابنته لما مان فثبت أن مجرد بكاء العين لا يراغد المرء عليه بسنة النبي القولية وبسنته العملية وبسنته التقريرية فعند البخاري في الصحيحة من حديث إجابة أنه قال لما قتل آبي شوف الوضع لما قتل للشهداء التورة كلمة شيئا بي اليوم يقول لما قتل آبي جعلت أبدي عليه وينهوني والنبي لا ينهاني فثبت تقريره وقوله وبعنه ولو دخل رجل على ميت وقد وضع في أكفاله أو دخلت امرأة على ميت وقد وضع في أكفاله فبكى الرجل أو المرأة فلا حرقت لذلك نفضل عندنا غشب لو جاء رجل يبكي على لي وقولوا ليك عيب اتق الله اهدأ وهل البكاء ليس من التقر وقد آتن فيه شرع إفرار أو تفريق دعه يبقى. قال عمر رضي الله عنه لنسوة دعهن يبكين على أبي سليمان لما مات خاله رجل يبكي على أبي على أخيه على رمه على امرأته على حبيبه دعه يبقى. كانت رحمة وسلوان ورقة قلب أبن فيها الشر دخل أبو بكر بعد أن وضع النبي في أكفاله فقبله وبكر دخل النبي على عثمان بن مضعون بعد أن وضع في أكفاله فبكر دخلت حبصة على عمر فبكر فلا حرج إذا كان الرجل أو لا ينجران إلى اللياحة فلا بأس الرجل على أبيه بعد أن يغسل وكفل فيترك يبكي ساع ساعي وقت لا بأس أن تدخل المرأة العقلة فتبكي على زوجها وأبيها ولو ميت ما لم يقل اللياحة كل هذا جائز لكننا نغال في هذا الباب لأتقل الله هذا ليس عيباً؟ وليس البكاء من مخالفة التقوى والقصر هو متابعة سنة إذا نهينا عما نهى عن الشارع من النياحة فالناثم بما أدن به الشارع من البكاء المجرم بقيت مسألة النياح وإذا المسألة تحتاج إلى جفقة في الفهم فأشرح بقدر ما أستطيع على الصبورة وأسأل الله عبدالله أن يرزلكم وإياكم الفهن لتنضيح هذه المسألة الحديث الأول الميت يعذب ببكاء الحي عليه نفس البكاء بعض البكاء وهو كما في راية عمر بن خطاب الثاني من نيح عليه عذب بما عليه خد بلك بس الأول اعلم ان المسألة دي ترتب عليها عذاب الأم لا يعني ان يتعذب ولا لا يعذب اذا المسألة خطيرة فيها عذاب وفيها عقوبة قد تكون عقوبة في الاخرة النار مثلا فتخيل انت رسول الله لما يريد ان يخبر لحكم خطير يتعلق بحياة وفاة مليارات من أتباعي إلى تقوم الساعة يبينه غاية البيان والذي يسيبه محتمل لا دلازم يكون في غاية البيان لا سيامة والمسألة خطيرة جنات ونا لو المسألة فيها ساعة لعنى المسابقات بيبقى المجال يتتسع لنا إن دجء الغاز لكن لما تبقى المسألة متلهمة كده الناس لا تتحمل وحبانك يعني مثل زي للجماعة اللي تتكلموا الحصحى دايماً، انت ممكن تتسامح لكن لو وقع في مشكلة واتكمت الحصحى تعزك نفي غير موضعي زي واحد نحوي كان ماشي في طريق سقط في بيت ومعاك واحد كناس طب كناس ما معاته ايه بجوبة ها؟ ما يعرفش طبعا كله كان بسي، طواعد كلها كارسة فهو أول مراهة كناس فقال له خود حللا دقيقه وينزلها نزولا رفيقا وشدان لا تشد وطيقا طب في البيت ده مش الوقت قالك الناس امراهي طالب الى خروجك الكلام ده في الوضع في الموقف ده لا يصح الان انت هتهبط تقول له حتى دقيقه وطيقا فلما كان المساله خطيرة الانسان لا يتحمل فيها الا الكلام الواضح البين الذي يقول الميت يُعذب بيه الباقي اسمها بقى إيه؟ بقى السنبين ما سبب العذاب؟ البكاء منيح عليه عذب بنا الباقي بقى إيه؟ فلو أرد أي أفصح إنسان في الدنيا أن يقول سبب عذاب الميت الذي بالقفل لما قدر ليأتي بمثل هذا الكلام كلام قصير جملة مفيدة واضح من عليه عذب بما إن باقي لدي بما نيح عليه إن الميض يعذب ببكاء الحني عليه. المعنى كده في الروح طيب الذين ردوه كيف ردوه خد بالك هو ظنوا إن هذا نوع من الظلم ظنوه ظلم إيه الميت دي أول إشكال ظهرة النص الميت يعذبه بمكاء الحي يعني واحد مات من وقته من صوت وممكن تبعه الحديث وفي خلافات زوجين وفي بالك تهريك طيب طيب ما زم الميت وظنوه يعرض القرآن فضائفة ردته بالكلية وضائفة تأولته احنا ديش خطوة خطوة قد بالك وقت هل قوله تعالى ولا تزر وزرة وزر, وزر أخر يعرض هذا لا العجلة في القراءة كيف المسألة دي يعني مثلا فيها يعمل اشكالات قولوه تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالتهم يقول لك طيب واحد جاهد إزاي دا يعني يعزب طيب هو إنت جبت جاهدي الله لم يقل يعملون السوء بجاهدي قال بجهالة الجهالة من الجهد الجهال ليس سفاء لكن هي عجلة في الخناء معنى لا تذر يعني لا تحمل ولا تزم وازرة واش روح يعني لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى فتعذب عليك ده معنى الآية يعني رجل شارب كأس خمري من المزند؟ طيب الخمر ده الشرب ده يقض كم سياه يقترب مثلا عشر فمعنى الآية لا توضع هذه السيئات على وجل آخر فيعذب على شرب الخار ده معنى الآية. ولا تزروا وزروا الوزر أخرى لا تحمل نفسه ذنب نفس الأخرى فتعذب عليه واضح؟ طيب المرأة إذا ناح من الذي قال أن ذنب المرأة يأخذه الرجل الكلام ذات الحديث؟ الحديث لم يتعرض للنائحه ولا ذنبها لان معنى الكلام ده ظلم بيت ماله يبقى معناه ان النايحه لو كان الميت حمل وزر النايحه خد ذنبها لكانت النايحه بريء لكن ليس هذا في الحديث ولا تعرض بالحديث للنائحه بل النايحه تعرض لها النبي فقال ان إذا لم تتم قبل موتها جئ يوم القيامة وعليها سربان من قطران ودرع من جرب إذا النياحة عذبت أم لم تعذب امرأة نياحة عذبت أين زنبوها الذي حمله الميت فلم يحمل الميت زنب النياح بل النياحة تعذب بسبب النياح فهذا لا يعرض قوله تعالى ولا تزن وزنة الوزراء واضح لذلك الواضح فالكلام عائشة ماذا قالت؟ عشان بس نطلع كلام كلاما قالت عائشة ولا تزر وزيرك نجرة أخر يعني الميت لو رزبه ببكاية حي لكان ظلم ثم قالت إن الكافرة ليزيده الله عذابا ببكاية أهلا طب نشوف ده نفس المعنى؟ لو الكافر عزب بسر المياحة برهبا دوا بظلم فاحتجت في عليها لأن لو قلنا إذا عزب الميت بريحة الحيلة كان لوعا من الظلم فهو ظلم مع الكافر وهو ظلم مع المسلم وربك لا يضم أحدا سواء ما كان بالصلم الأم كافر فاحتجت به عائشة من الحديد حجاتهم عليها وأقوى الذي هو وضح خد بالك باب لو تصورنا إن بقى المعنى ده الذي يرونته عائشته صحيح عائشة نزل قلب إن بقى المقال أحد المعذفين بقى أحد ده كان في واحد كاف فلو قيل إن أي انسان لا يصح المعذفة بالسلامة بتاعي لأي إنسان لكانت كافر في هذا كالمسلم كلا هما سواهم طيب إحنا نفسي خطرة ونقول المعنى اللي في النص ده خليه صحيح إن السبب عذاب الراجل ده الميت العقوبة بتاعته إن هل هذا غد؟ يعني لو تصورنا أن جماعة عذبوا بسبب أفعال جماعة آخرين المعنى الذي يردون طبعا هذا ليس معنى الحديث لكن هذا تصور إن معنى الحديث أن الأموال يعذبون بفعل الأحيان فلو قلنا لو قيل إن جماعة عذبوا بفعل جماعة آخرين المعنى ده باطل ظلم ليس ظلماً ولا باطلاً المعنى ده لا ظلماً ولا باطلاً وتدل عليه النصوص والعقول وأنتم تفعلونهم في حياتك عشان الناس لا يعجل بدفع السلم كيف ذات؟ العذاب يا أخوان نبيل العقوبة قد بالك نور قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح بخاري إذا أمزل الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على نيابهم وقال عليه الصلاة والسلام يبزو جيش الكعبة الجيش الغازي الكعبة مصيبنا مختط جيش هدف الكعبة مختطون فإذا كانوا ببيضاء من الأرض غزف بأولهم وآخرين فقالت عائشة يا رسول الله وفيه أسواقهم ومن ليس منهم الجيش الغازي ده مضع على قرية وهم مشين وهم مشين في الأسواق يمرون لتجعلوا في ناس التميع ومتشارك واحد طلع بالصلاة واحد راح اشترك خُسف بالجميع فعائشة قالت وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال نعم يُقسطوا بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم الى ان نعد السنه تدل عليه طب ايه الذنب بقى لخسر. لا ليس ذنب هذا من المصائب التي يؤجر عليها بمن المصائب يعني احنا الان لو سقط السقف ومات بعضكم لا تقول هذه مصيبه يكفر بها من خطايا وقال الله تعالى في القران وانتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يبقى المعنى تصيب مين؟ تصيب الجميع يبقى العقوبة بتاعتي حين تأخذ الجميع ولا تفرأ طيب ما زموا البريء؟ تكون هذه العقوبة وهذا العذاب كفارة لخفاياه وهنا نعمل كده هو المدامس الذي يدخل الفصل الزيتون ثلاثة أفعام بيضروا بالجميع هل كنت هذا في حياتكم؟ فوق هذا وتقبل الناس الناس يعلمون ذلك يعني مثلا الآن لو دورت عجلة في الدول دورت العجلة وكانت للعلمانيين يعملوا ايه؟ يرجع حسب الإسلاميين طب هل الإسلاميون لكن كله التفت طب ما زمد كان معارض؟ لا تقض زمد ما يقع عليه من القدم يكفر الله له به من الخطايا فهو لم يقصر شيئا ليس بمدرب أن يقضر العليب دخل النمر فالمعنى دي في الكتاب وفي السن المعنى الذي يذكرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظللوا منكم خاص والحديث الآخر يخصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على لياتهم ووقف إلى الآخر غير واضح اللي تأول الحديث المن توروا على ماذا على فعن يكونوا من الميل مين اللي بيعطل في الحديث هنا؟ الميل استرم إيه؟ استرم إيه؟ الحج فهم وجدوا أن المعنى ده خط لن يفهموه وقد يوخذ فهم العالم الكبير فيه مسألة فأول حديث على زنب يقع من الميل عشان هو بالكلام السبيل الميت عذبه بسبب فعله ويبقى الكلام واضح فقال الإمام المزلي الكلام ده أحمون على إذا أمر النيد بالبكاء واستدل بقول طرفة ابن العبد إذا أنا منت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يبنة معبده طب هذا التأويل إذا كان من أمره يبقى النيد عذبه بسبب ماذا بسبب الأمر بالنياح طيب الحديث عذب بسبب ماذا؟ فاختلت ده زيادة عن النص لن يعذب بالأمر وقل مسألة تانية بس العذب لم يفكر المسألة دقيقة يقول المزني لو أمر الميت بالنياح يبقى عذب بسبب ماذا؟ سبب أمره والحديث التعذيب بسبب ماذا؟ اللي يأخذ بلد الحكة اللي عودة فهنا هب أن ميتا قال لزوجته إذا أنا ميت فشف علي الجيد وضيه الشغل والشعر الآن يغفت فالمرأة لم تنتفت يوم لا يعذب ولا لا يعذب ها؟ لأنه أمر لكن في الحديث يبقى يعذب لا يعذب لان الحديث علق العذير على ماذا على المياه مش على الامر وهو ضد الغرور امام البخاري تاوله بتول اخر قال لك اذا كان من سنن النبي المودني يقول امر البخاري يقول لم ينهى يعني الراجل عارف عاده قومه في المياه فلما يقول لا كنطق عليه يبقى بسبب ماذا بسبب طغى الامر والنهي اذا رد بن له امر عند المزني وعند البخاري رد بن نزه لانه لم ينه تاولت ان الكلام ده ماذا ها الحديث لان الحديث العذاب بسبب البياع لكن عند البخاري العذاب بسبب ماذا بسبب عدم النهي وواضح غير واضح أول ردي أن هذا الحلافه ظاهر النص والأصل العامل بظاهر النص لدي النبي حكيم عليم رحيم عليم يعلم الواقع يعلم العثاب تسربه إيه؟ ثانياً رحيم بك مش عاوز يتوهي الناس وعليم يعرف المتكلة الخاص التي توصل إلى المقصود بأفصل إعبار فهذا حلافه ظاهر النص المسألة الثانية خلاف فهم الصحابة الكبار لأن في البخاري الحديث ده ما سمروا سمروا أن عمر كان في سفرين مع ابن عباس فوجد رجل نازلا عند شجرة فقال ابن عباس من هذا الراكب شوف الراكب ده فإذا يليه الصهي فقال قل له يلحق بنا قال معه أهله قال وإن يلحق بنا فلما لاحق صهيب بعمر حصلت الوقعة وحضرت سياقة عمر الموت فقال صهيب وانا أخاه ناحا فقال عمر أما علمت أن النبي قال من نيح عليه عذب بما عليه يبقى عمر فيه من الحديث بسبب لماذا لأن عمر ما بيشت أين سنة اللي عند الصحارة حتى يقال عمر لم ينهى وكانت النياحة من سنة الصحراء ففاهن عمر إن مجدد الصوت الذي فعله صايد يعاقب به عمر فنهاء يبقى عمر فهم النص على الظاهر. أن النياحة إذا وقعت من الحي عذب الميت وأبدا لدينا واضح الرد الثالث وهو المهم أن الميت كما كلت الأمر قد ينهى فلا يستجاب له. البخار يقول ناذا إذا كان من سنة يعني إذا لم يمح طيب تصورنا إنه نهى يمقدم عليه أبلا ثم ناحت المر عبد البخار يعزب ولا لا يعزب لا يعزب إنه نهى لكن في الحديث يعزب وقوم الناهي, الناهي لا يستجاب له مسألة أقصى النبي نفسه نهى فاين يستجاب له في من حديث عائش لما جاء نعي زين بن جعفر وعبد الله بن رواحق قالت وأنا أنظر من صائر الدار جلس النبي على المنبر يُعرَق فيه الحزن فجاءه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر يبكين قال إن ههم فذهب الرجل ثم رجع فذكر أنهن لم يطعنهن فقال إن ههن فذهب كل ما فذكر أنهن لم يتعلم فقال أحف في وجوههن الترام فها هو المعصوم النهى والمرأة لم تستجد بل في الصحيحين قالت أم عطيك أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح فما رفت منا إلا خمسون الصوات خمسة بس والباقي نحن يعني أفض عليهم العهد ثم ناح فلو في إذا لم ينهى لكل من إذا ولم يستجب له لا يعذب لكن الحديث أثبت ماذا؟ أثبت العذاب ثانيا وتأمل هذا الوجه من الرجل إذا كانت الرياحة صنة قوم ولم ينهى الميت وماء ثم ناحة الماء أيهما أولى بالعذاب الميت العاجز أم الأحياء الموجودون لما لم يتعرض الحديث الحي الموجود هذا أولى لمياء الآن وساكن لكن الميت الآن لا يرى ولا يقتر فلو قيل لهذا لمجرد النهر لكان الحي أولى بالعذاب من الميت فما بالحديث خاصة الميت كل تأويل لإخراج النص عن ظاهره تأويل بعيف كيف هو بعيف لتجربة على هذا الرجل؟ لأننا وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر نوع العذاب وكيفيته وسببه بكلام واضح قطع كل كلامه ويقال أن الذين تأويل النص لم يقفوا على هذا فقدرار أحمد في مسنده وابن ماجه في سنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب بمكاء الحي إذا قالت النائحة واجبلات وناصرات وكاسبات يبقى إيه السلم للعزاب ها كلام المرأة لأن النبي واضح ها لا الأمر ولا تؤكناه وليس واضح الكلام إذا قالت النائحة وَجَبَلَاهُ وَنَاصِرَاهُ وَكَاسِبَاهُ قال جُبِسَ الْمَيْ برؤية أحد عندك لماذا تُعْتِع يعني يُهَسْم هَسْمًا أَوِيًّا هذه معنى جُبِس وقيل له أن تكاسبها أن تناصرها أن تعبدها يبال حريص بيّن ما هو العساب وما سبب فالعذاب ليس هي نار تحرق الميت ولكن تبكيت من الملائك جث بقوة وشدة فلن ينفر عند هذا الكلام كلام إذا قالت المرها وكاسدة يعني سيبنا الميت يوضكت الميت ثم لاينا العالمين فهذا ليس بعده كلام حتى تعلم أن نبيك وسيدك أحسن الهداية لك ولم يدع بعده لقائل المقارن لا أبطأ وقد ورد لحو هذا في صحيح البخار من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما النعمان بن بشير قال لما أغمي على عبد الله بن رواحة في مرض الموت عمر بنت رواحة دوجة النعمان فقالت وكاسبان او ان اجمي عليها فلما الله عبدالله المراحة قال ما قل في كلمة الا يقيد لي اانت كذلك كل ما تقول وكاسبان يقول الملائكة اانت كذلك فهذا يشهد لهذا الحديث ويقويل فبين النبي نوع العذاب وسببه حتى لا هذا النص على ظاهره اذا ناحت المرأة عجب الميت في قبره ومن مداخة لظاهر الحديث كما زبر الجماعة الكبار من الصحابة ثم الفخور من اهل العلم ايضا كشيخ الاسلام ابن ثيمية وشيخ الاسلام ابن القيم رحمة الله عليهما وفي المثالة هل أركت النظر الى انها دقيق تتعلق بالعقيدة اذا بدلك من نص أن فيه نوعا من الظلم احزم أن تنفق بالكلمة لأن الله لا يظلم واحد أجل النص على ظاهره وقل ليس فيه ظلم طب كيف إن العقل عقل الله لا يترض بعقلك أنت لا تستطيع أن تدرك كيف عقل وإلا لأمكانك أن تدرك باب الصفل كيف سمعه كيف مصره فهذه الصورة إذا بلت لك أنها ظلم قل ليس ظلمة هي ظلم مقبضة عقلي لكن الحكيم لا تسرع ما فيه ظلم فسلم للنص وانفي الظلم عن ربك لا تجعل نصك حاكما على كلام النبي عليه الصلاة والسلام قل القمر ما قال رسول الله وهذه الصورة الصاهرة لا هذه الصورة على غير مكان ظلم وليست فيها ظلم بل هي عين العدل كيف أفهم لا يرزمك أن تفهم؟ كيف تذهب أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ولا يقضر منه العرش؟ كيف تفهم؟ لا يلزم أن تفهم كل صفات الله يعدك ولا تفيرك بعجله بعقلك ولهذا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عز لما سول فتك الإشكال من جهة الوقت قالوا ولا تزل وزرة مزرورة أنت نص عام ده خاص ولا تزل وزرة مزرورة إلا الميت إذا معت المرأة عليه عزي. هذا خاص وهذا عام كبار ما يحنس إشكلات دي أولا قالت النص هذا طب إش هذا هو الذي يسبق, يسبق إلى لسانك أو قلبك دائما هو ده لا يسبق إلى قلبك تنزيه ربك حتى يستن لك القضاء والقضاء وإذا نفيه أطفال يولدون من تشكوله نطفل بقى فنذهب جاء ونقول هذا ظلم كما كان هذا المغرفة يذهب إلى المجازين ويقول أرحم الراحمين يفعلوا هذا لا يدر فإذا بدأ لك من شرع صورة احظم أن تعلق بخالبك كما أن بعض النساء الغافلات اول ما نتكلم على تعابير السوريه تقول لك مش دهصل انظر الى الكلمه بس ربنا ساترنا اللي احنا عايشين والله بستر الله وحله المره ينسل من دبرها قواص يا عقل من النث هو ده اللي يثبت الله خالص يسبع ما فيه ظل لكنه حليم لا يعذب بنا احنا عايشين فيه عندها هوا اه ربنا لما اجل للراجل ان يتزوج على مراته كان هذا ظلم للمراه الاولى يا سلام على توقير الله وبعد ما تاخد الكلمتين دول على زوجها بهد لنا ميعاد عشان اصوبك باثنين برضه واخد هو لا الغالب على حياتنا لان تاخرنا وتخلفنا التسليم للنصوص وأنا قلت وسأظل أقول لن يستريح قلب مراءتنا إلا إذا سلمت للنص إنما لتدخل على التعكد سواء كانت أولى أو ثانية بإن ده ظل فيه غرب وبغير تسليم لا تجد طعم الراح كيف يزوّقكي أضطر راحة وأنت تعترضين عليه بل إن بعض الغاطلات لما تسمع لها الأخوات اللي هم عندهن غيره على الشرق لا تقلوا الأرض من قائمة الله بخد ولهن عودين والله موافقات على التعب لا مال عن أن تتزوج الأحزان برجل له زوجة وزوجتان وثلاث فتقوم بذلك ليس الخبر كالمعاينة ما معنى ليس الخبر كالمعاينة ما معنى هذا يعني كانها تقول يا غبيات يا غافلات لو عاينتنا الأمر لعلمتنا أن الشرع فيه ظلم يا غبيات تمتحين شرع ربك بتسافع اصبري حتى تعلمي أن العفل يصدق النساء يبشى على هذه المرة الخطر العظيم وتلمي الكلمة وتفطع من المسك بس إتوا مجردتوش هو ربنا قال إذا تزوجت المرأة درجة المتزوجة متزوجة درجة على أمرأتك اللي يتكون في غاج السعادة والرضى هل وعد الله بهذا؟ هذا لا تعرض مرأة حتى يقول الله أنا تعبت بعد ذلك وهل وعدت بسعادة الدنيا أم بسعادة الآخرة؟ يعني عيشها مجبارة وعنى لما كان النبي يدول عليها كل تسع لها المرأة أنا كانت تحب أن يكون معها كل ليلة طبعاً كانت تخدم اما كانت تكونوا اسعد نعم لكن في باب اخر باب التسليم للنص هي اسعد بالرضى لان الالم في الله الراحة هو ده لسان المؤمن اما هؤلاء النساء لا يخرج لأحد ورضوما يخسر لتنيا والاخرة التعب فيه الراحة والشكاوا من الجه نعيم وكان النبي رب الصحابة الأواي على الثباب على تحمل المشؤولية إذا شكوا لم يرفع الشكاية يقول خباب شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شدة من المشركين وهم متوسط ضربة لهم في ضد الكعب شكوا الضرب التعزيب الجلب القتل لم يقل النبي اصغروا سيجعل الله طرجا ومخرجا إنما قاعد مقتبلا قد احمد رجل وقال إنكم تستعجلون لقد كان يؤثر بالرجل ممن كان قبلكم فيشق بالمنشار نصفين لا يخطوه ذلك عن دينه والمعنى أن تتفالر من أصوات ألا تتأثى بالمشخوك بالمنشار لأنهم لو ثبتوا لنالوا لكن احنا عاوزين هذا الحكم خلاف الهوى يبقى نارده ونميعه هذا هو واقعنا التسليم لدلالة النص ثم العمل بهذه الدلالة هذا هو الطريق الذي لا طريق سواه وإن أبيه وإن راغمت أنوكه التسليم لظاهر النص ثم العمل بهذا الظاهر مهما بدأت منه إذا لا تقل التعكد ظلم وقال الشيخ ابن باس من يقول تعكد الزوجات ظلم فهذه ردة عن الإسلام اللهم شلم فيها ظلم هو عين العقل لكن عقلك لا يتسع ولماذا عقلك لا يتسع لك صاحبها هذه الموأة الذي تقول ظلم لو مات عنها زوجها أو فارقها وعاشت في الأمارة لتنمثت ظل رجل وبنرأت المجتمع باستهاس المرة كبّة سيدة أول ما تطلق تنفت ربّي أيتام عند رجل آخر تتزوج ذا شيبة وتنفت أيضا أولادهم وزول رزولية تانية وتعيش الهوان وترحّب به ومثّة هؤلاء من الرجال والنساء هم سبب ما نحن فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له أن أهلك وفين الصالحون قال نعم إذا كثر الخبط وفي الحديث فائدة أن العذاب قد يعلم الصالح الذي لزنب له فهذا هذا الحديث أن أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كفر الخبط نعود بالله من الخبط وهناك حديث يدل على هذه القاعدة وهي أن العالم قد يخالف النص لظنه لأنه غير صحيح وهو ما رواه بخالي ومسلم في صحيحه من حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه وقد ذكر قصفة عكبان بن مالك في ذهاب النبي إلى بيته للصلاة فبينما النبي يصني في بيت عكبان ذكر وعد الصحابة مالك بن الدخش فقال بعضهم أين مالك ما أراه فقال رجل آخر ذاك منافق لا يحب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله قال الله ورسوله أعلم أما نحن فلنرى رده ولا حديثه إلا إلى المنافقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإما الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله قال محمود فحدثت بهذا الحديث قوما فيهم أبو أيوب الأنصار فقال لا والله ما قال رسول الله ما قلت قف قال محمود فأقسمت على نفسه لإن سلمني الله عز وجل لآثيان عتبان ليحدثني بهذا الحديث هو ويوم الأنصاري استشكت إن الله أحرم على المال من قال كإن الحديث ظاهره ترك العمل لأن الحديث ليس كذلك فقال والله ما قال رسول الله ما قلت خطر إذن لماذا أردت المصر لأنه يظنه بعيد النبي لن يقول فهذا وجه من وجوه مخالفة العالم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتقد عدم صحة الحديث وأنت إذا ثمتت لك صحة النصوص قل بالنصوص وعذر أهل العلم الذين خلقوها لظنهم أنها لا تفقط عن النبي صلوطة عيسان فهذه ثلاثة وأعدار عذر الأول الجهر النص العذر الثاني إنسان النص العذر الثاني عدم اعتقاد صحته وامتفي بهذا والحمد لله يوم العالمين السلام عليكم ورحمة